اثنان استمع إلى الجمل وأعدها ثم اكتبها تحت الصورة المناسبة كما في المثال الكتاب في يدي القلم خلف أذني القبعة فوق رأسي بشرى أمام المستشفى الكرة تحت قدمي.